صلى الله عليه وسلم ما هي إلا لحظات يسيرة وأرى في هذه الأثناء المؤذن يتأهب لرفع لده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد ان لا اله الله. ان لا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 حي على الصلاه حي الصلاه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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله